بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم ما الذي دار في مؤتمر انقلات المرأة وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه والآن مع فضيلة الشيخ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهددى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتو والأخوات الفاضلات وطبطوا مطاباً ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلاً وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله ما الذي دار في مؤتمر خلاة المرأة؟ هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة فأنا أكرر القول دائماً بأنه لا ينبغي أن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد من الأودية وأن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في واد آخر فالداعية الأمين أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه هو الذي لا يغيب عن أمته ولا تغيب عنه أمته فما أحوج الأمة الآن إلى أن تبحث عن دوائها لجميع أمراضها في كتاب ربها وسنة نبيها وفي محاور مركزة أحددها لحضراتكم في النقاط التالية أولا سنوات خداعات ثانيا مخطط رهيب لإفساد المرأة ثالثا تكريم الإسلام للمرأة فكما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الحرب على الثوابت بأننا نعيش الآن السنوات الخداعات التي نطق فيها التافهون والتافهات وتكلم فيها الرويبضة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة إنه زمن الفتنة أو إنه زمن الفتن إننا نشهد الآن الفتن بشطريها أو بنوعيها ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات بل مبالغا إن قلت لكم أيها الأحبة من خلال قراءاتي والطلاعاتي انا لا اعلم زمانا قد استشرت فيه فتنة الشهوات والشبهات كزمان السنوات الخداعات. كزمان الانترنت. فالشبهة يجعل او يجعل المجرمون نيرانها في الشرق الملحد او في الغرب الكافر فلا يمضي وقت طويل او ان شئت فقل في التو واللحظة تنقل هذه الفتنة الحالكة من الشبهات او الشهوات الى بلاد المسلمين ويتلقف هذه الفتنة كثير من امراض القلوب كثير من مرضى القلوب يتلقف هذه الفتنة كثير من مرضى القلوب مما لا يخل منهم زمان ولا مكان فان الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الارض وسيستمر استمرار الحياة على ظهر الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. والايام دول كما قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس. والدولة الان للباطل واهله. وما صارت الدولة الان للباطل واهله الا يوم ان تخلى عن الحق اهله. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا وصدق ربي إذ يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ستخرج علينا المرأة وتقول أنا أصلي وأصوم رمضان وأحافظ على ديني لكنني لا أقتنع بأن المرأة لا تتساوى مع الرجل في المرأة لست مقتنعة بقضية العدة لماذا العدة ما الداعي لأن تصبر المرأة حتى تنقضي عدتها فلتذهب المرأة إلى الطبيب ليحدد إن كانت المرأة حاملا أو ليست كذلك وهذه الجاهلة تظن أن العدة لمسألة تبرئة الرحم أو للوقوف على براءة الرحم فحس ظنت أن هذا هو الأصل الذي من أجله شريعت العدة ونظرت إلى المرأة التي حصلت أرق الشهادات كيف نسوي هذه المرأة بينها وبين رجل من عوام المسلمين وتقولون بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل كيف ذلك؟ ثم كيف تقولون بأن الحجاب فرض كما فرض الله الصلاة على المرأة؟ كيف؟ كيف تربطون بين الحجاب وبين الأخلاق؟ فالحجاب لا يشترط البتة ليكون دليلا على اخلاق المرأة فالاصل في المرأة التربية حتى ولو كانت متبرجة حتى ولو كانت سافرة الاصل فيها التربية والاخلاق ثم يقولون بانه ليس بالضرورة ان نفصل بين المرأة وبين الرجال بدعوة تربية والاخلاق اذ ان البيئة ولو كانت فسده لا تؤثر اذ ان البيئة لا تؤثر هكذا يزعمون لا يتأثر من يعيش في البيئة بالبيئة من حوله. مع انهم هم انفسهم الذين يعترضون اعتراضا شديدا على ان يجاور المريض الاصحاء. بل وترى احدهم وقد ركبه الوسواس من رأسه الى قدمه. ان جلس مع مريض او اكل مع مريض او شرب مع مريض. بل لقد سمعتم انتم كما سمعت انا عن رجل مشهور كان يخشى إذا مرضت زوجته أن يمسك أو أن يمسك بيده نفس مقبض الباب الذي أمسكت به زوجته ويعقم الأواني ويعقم الطعام ويعقم الشراب إلى آخر هذه الصور فهم أنفسهم يقولون لابد من عزل المريض عن الأصحاء في الوقت ذاته لا يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة على النساء الاصل عند المرأة التربية والاخلاق اما ان كانت سافرة أو متبرجة وخلطة الرجال فلا خوف عليها ولا شيء في ذلك. القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. فسترى المرأة تتحدث تقول انا اصلي. كما قالت المرأة انا امثل الدور حتى ولو طلب مني المخرج ان اخرج بالبكيني على حد تعبيرها لكن اذا حان وقت الصلاة اصلي. بل وهناك شيخ أسوأ الله أن يرحمه فهو الآن بينادي ربه قد أصدر لهم فتوى بأنه يجوز إن الطرة الممثلة أو المرأة إن الطرة يجوز لها أن تصلي بالبيكيني والله لا أبالق والله لا أبالغ ولا أقول ذلك من باب التندر وإنما هذا موجود قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا كثير يا اخوة يزعم الالتزام ويزعم حب الاسلام لكن ما ايسر الزعم وما ارخص الكلام وما اسهل الادعاء كل يدعي وصلا بليلى وليل لا تقر لهم بذاك الكل يزعم انه محب لله ورسوله لكن اين صدق المحبة اين الدليل على صدق محبتك قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورحم الله من قال من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة وفاء ان المحب لمن احب مطيعه ما ايصر الادعاء وما ايصر الزعم الرخيص كل يدعي أنه يحب الله ورسوله ويعيش للإسلام ومن أجل الإسلام لكن كما قلون هذه نقرح وهذه نقرة لا حرج أن تخرج المرأة متبرجة عارية وفي الوقت ذاته مانع أن تصلي لله جل وعلا ثم قولون هذا أمر وذاك أمر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون إنه التناقض الواضح تقرأ المسلمة قول الله تعالى في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أو تقرأ الأمة تقرأ الأمة قول الله تعالى في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات طيب والله آيات جميلة مش بطانة هناخد بالآيات دي هنصوم رمضان في نفس الصورة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل لا لا لا لا لا بلاش دي بلاش دي بلاش حكاية القصاص والحدود والكلاه خليك ينه خلينا في الصيام احنا نخد الآدي من سورة لكن الآدي لا بلاش دلوقتي خليه تقرأوا الأمة قول الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأذيكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آه حل دي هنتوضى وحنمسح وحنتبسط تمام في الوضوء. ماشي. في نفس الصورة. ومن لم يحكم بما انزل الله فالأولئك هم الكافرون والظالمون. لا لا لا لا بلاش دي. كلمنا في الحاكمية? لا الا دي. خلنا يا عم الشيخ في الوضوء. هناخد ايه الوضوء. لكن ايه الحاكمية في نفس الصورة? لا مش هناخد. ايش عصرك كده وخليك صاحب عقلية كبيرة. و... بلاش التخلف والتأخر بتاعك ده؟ اننا عندنا قونين وضعية رضي الله عنها وارضاها حلوة او. ديب الكلام اللي نزل لارض الجزيرة العربية من مئات السنين عشان تطبقه على اناس يعيشون عصر الانترنت وعصر اوتوبيس الفضاء ديسكافري لا لا لا بلاش. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. ونساء المؤمنين ها تقرأ الاية. تقوم المرأة المسلمة تقول لك ايه? طب اقنعني الاول. اقنعني بالحجاب. لا كان السؤال الحقيقي والمنطقي اقنعني بالإسلام هو ده السؤال الأول اقنعني بالإسلام إن اقتنعت بالإسلام وجب عليك أن تمتثل الأمر والنهي والحد الله يأمر سمعا وطاع سمعنا وأطاعنا هذا شعار المؤمنين والمؤمنات فكل أمر في القرآن للرجل والمرأة ما لم يأتي الدليل الخاص على أن الأمر للرجل أو للمرأة المرأة المؤمنة ان تقول لربها سمعنا واطعنا. ان امر بالحجاب سمعنا واطعنا. ان امر بغض البصر سمعنا واطعنا. ان امر بقوامة الرجل على المرأة سمعنا واطعنا. ان امر بعدة للمرأة سمعنا واطعنا. ان امر بان قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين سمعنا واطعنا. هذه المرأة المؤمنة اسمع لرب جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال تعالى في شأن المنافقين والمنافقات فالمنافقات يندرجن تحت هذه الآية قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أنا مسلمة تقول كذا السيد أنا مسلمة وانت عوزين تخرجوني من الاسلام? انا مسلمة. بس انا معطرطة بس على ان الرجل ياخد ضعف المرأة. لكن انا مسلمة. انا اتحدى ان تعترض هذه المرأة على جزئية واحدة في كتالوج جايلين من اليابان مع سيارة يوتا كرولا مثلا. اتحدى. اليابان تصدر لنا السيارة وتدينا كتالوج. اتحداها. واتحدى المؤتمرات. واتحدى اصحاب المؤتمر. مؤتمر انفلات المرأة. ان يعترضنا على بند واحد من بنود كتالوج لعربية مش دين نزل من عند الله وشرعه الصادق ورسول الله درش ده صيارتنا صنعتنا احنا احنا اللي عاملينها وده الكتالوج اللي يصلحها ويمشيها ويعطلها ويقومها وينيمها كل يسخ خلاص ويوم الكل هنا يقول لك ايه اصلحنا لازم نحترم التخصص ما نقدرش نتدخل في دي نحترم التخصص الله يجي طبيب مثلا يقول لك لابد من احترام التخصص ما اضرش اصمم مبنى هندسيا والمهندس واللي احترم التخصص ما اضرش اجري الجراحة في القلب جميل فلماذا اصبح الدين رخيصا لكل من هب ودب ليتكلم فيه بغير علم انا لا اقول بانه يا يجب على فئة معينة ان تتكلم في الدين دون غيرها كلا وانما اقول لا يجوز البتة لأي مسلم او مسلمة ان يتكلم في دين الله الا بعلم وإلا بدليل من كتاب الله وبكلام بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل إن كان معك الدليل من القرآن والسنة فعلى العين والرأس اعرض كلامك قل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فتنبر معي قول الله ألم ترى إلى الذين يزعمون شوف لفظ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ومشكلته بس لأدى قيبنها من البداية وما أنزل من قبلك أفتلت أننا مؤمن بمحمد وعيسى الحد آدم وما أنزل من قبلك ومع هذا الزعم الباهت البارد السخيف يقول الله في حقهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا للقرآن والسنة هو. القرآن عندنا واضح والسنة واضحة كالفجر الصادق واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله يعني الى القرآن والى الرسول يعني الى السنة خلي بالك من اللي قيل دي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا من الذي حكم على الذي على المعرضين عن القرآن والسنة بالنفاق الله جل جلاله ده حكم عملي على ارض الواقع ولذلك ابن القيم يقول ايه يقول يأبى الله الا ان يفضح المنافقين يأب الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم بضيف عبارة كمان لعبارات ابن القيم لما يقتضيه العصر يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم من عندنا التلتدين وفي كلمات أقلامهم في مؤتمراتهم الخبيثة ما الذي دار في مؤتمر انخلات المرأة بعد هذه المقدمة وهذا هو العنصر الثاني مخطط رهيب لإفساد المرأة ما الذي دار نسوة ينسبن إلى الإسلام يعلن الحرب على الثوابت يريدهم حتى نخشوا قضية النقاب والحجاب مثلا قضية غطاء الوجه وكشف الوجه لا لا يعلنون الحرب على الثوابت على آيات صريحة في القرآن. فتقول مرأة لابد من الغاء قوامة الرجل على المرأة. الرجال قومون على النساء ما تنفعش في عصرنا. مش هناخدها. خلاص مضى عصر الرجل. بل انا ارى الان ان المرأة تطالب بحقوق لو عرف بها الرجال لتمنى كثير من الرجال ان يكونوا لا حول ولا قوة الا بالله. انا مولتش حاجة. انا مويلتش هاي. مصيبة كبرى. الرجال قوامون على النساء لابد من الغاء هذه الاية واسقاطها من القرآن لانه لا يجوز البتة ان تكون القوامة للرجل. وتخرج اخرى. دكتور دكتور تقول كما ذكرت في خطبة الجمعة ان الرجال الان يركعون امام ركبتي مادلين الجميلتين وانهم يفعلون كذا فعل خبيثة على صور مارلين مونرو امرأة دكتور، وتقول اخرى لابد من الغاء العد والاكتفاء بالطب الحديث وتقول اخرى لابد من مساواة الرجل مع المرأة في الميراث وتقول اخرى لماذا الحجاب انه رجعية الى اخر هذه الدعاوى ايها الاحبة أرجو أن تركزوا معي جيداً في هذا الكلام الذي سأذكره الآن لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي سأكرر لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويضعون المؤامرات الرهيبة تل والمؤامرات ويضعون الخطط الخبيثة لإفساد المرأة تل والخطط للزجب المرأة في مستنقع الرذيلة الآس العقل ولإنزال المرأة من على عرش حيائها التي يوم تربعت المرأة المسلمة عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر والطواغيت بشمالها. فعز على اعداء الامة ان تجود المرأة المسلمة من جديد على امتها بالعلماء العاملين الربانيين وبالمجاهدين الصادقين المخلصين عز عليهم ان تجود المسلمة من جديد على امتها بخالد بن الوليد وبصلاح الدين وبالعلماء الربانيين لتظل الامة ذليلة كسيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية المنطرة اختاه ايتها المسلمة والله الذي لا اله غيره احذرك من كل قلبي بصدق وامانة انهم لا يريدون لك الخير ابدا بل قد ضحكوا عليك لانزالك من فوق هذا العرش المنيع عرش الحياء للزج بك في مستنقع الرذيلة الاسن العفر يا درة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 وآخر هاديه أبو لهبي؟ أجب يا أخي يستويان؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوماً؟ وآخر هاديه أبو لهبي؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب سليه من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعربي؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه؟ ما لهما من ثالث فاكسب خيرا أو اكتسب سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم مخطط رهيب. اعداؤنا يعلمون عظمة المرأة المسلمة. كانت المرأة المسلمة. فراحوا يخططون لك ايتها المسلمة. اتمنى بكل قلبي ان لو سمعت كل مسلمة مثل هذا الكلام. لتقف على حجم المخطط الرهيب. ولتقف على المؤامرة الفتاكة. التي يريد من خلالها اعداء الاسلام. ان يخرج المرأة. من حيائها، من خدرها المصون الكريم العفيف الطاهر الشريف، قالوا كأس وغانية، كأس وغانية، يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. ركز، تمعوا ولا سرحني. كأس وغانية، كأس خمر ومرح غانية، فاجرة، مستهترة، كأس وغانية. يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع لويس التاسع لما أسر في دار بن لقمان في المنصورة وصل إلى قناعة خطيرة وقال ليس هناك الآن من سبيل لغزو المسلمين عسكريا في عقر دارهم بل لابد من البحث عن سبيل جديد لغزوهم وكان هذا السبيل وأيها الشباب هو الغزو الفكري. هو الغزو العقدي. مسخ العقيدة. مسخ الاخلاق. مسخ الدين. لتعيش المسلمة في بلاد المسلمين بلا هوية. بلا عقيدة. بلا دين ولا اخلاق. ولذلك لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية عن بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم كرة الكلمة دي. أقول لم يرفعوا جيوشهم العسكرية من بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم وأحاطوا هذا الجيش الفكرية بهالة ضخمة من الدعاية الكاذبة ولقبوا هذا الجيش بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين والمثقفين والمتنورين إلى آخر هذه الألقاب الضخمة للي أعناق البسطاء من المسلمين إلى هؤلاء المجددين والمفكرين لي وكما ذكرت وهم في الحقيقة كالطبل الاجوف. يسمع من بعيد. وباطنه من الخيرات خال. هذه الالقاب لتغطية انحرافهم. وستر جهلهم. والنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. قال عميد الادب العربي. يا خبر فيض خال. تسكت. عميد الادب العربي. الواحد يتلاكم على طول. هتقول ايه? تسكت. هي قال ايه? قال. القرآن قابل للنقد باعتباره كتاباً أدبياً آمين مش آم مش عميد الأنب العربي اللي قال تسكت المصلح الاجتماعي الأول يروح فرنسا ويرجع. يقول ايه يقول ان الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعياً من دواعي الفسك والانحلال يسكت يقول خدها وانت ساكت بطه طاوب نفسه اللي بقول كده تسكت يقول والطهطاء يقول الرموز دي تسكن. ان الرقص على الطريقة الاوروبية شوف المصوبة جنين. ان الرقص على الطريقة الاوروبية. ما هو الرقص على الطريقة الاوروبية? ان يستأذن الرجل من من رجل? مجيش رجل. والله ما تيجي رجل? ان يستأذن الذكر من ذكر? ليأخذ امرأته على مرأة ومسمع ليراقصها أمام عينيه وبين دين كان جالس فرحان كده مفسوط ان امرأته ترقص مع واحد ثاني ويرقع الله يا سلام دا النس عناكت هتكل منك حد اللهم إنا نعوذ بك من الدياثة ونسألك أن ترزقنا غيرة الرجال في اعتدال سبحان الله إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. لا تخلف من كنت ورجعي إن زعمتم أنه يخالف ذلك. هكذا. فهم لم يتركوا بلادنا إلا بعدما تركوا أفراد هذا الجيش الذي ظل يهدم الثوابت طيلة السنوات الماضية. ويحطم الأصول والأركاد ثم ينادي بتحرير المرأة وخلي بالك يا إخوة أنا مش عاوز أحرق الجمعة بس لكن أمرك لله بقى وأمرنا جميعا لله خلي بالك إن الناس ما يتحركوش أبدا لأي أمر بهمة إلا لو كان فيه قضية تزعجهم مش من عادة الناس ألا يتحركوا إلا لقضية تزعجهم وتشكلوا بالهم فالأعداء يحرصون على أن يفتعلوا ما يسمى بقضية المرأة ما فيش قضية للمرأة في بلاد المسلمين إيه قضية المرأة؟ ما فيش لكن هم يفتعلون قضية للمرأة ليه؟ عشان لما فيه قضية يبقى فيه مناصر وفيه مدافع وفيه حزين وفيه فرحان وفيه مبسوط يبقى فيه نقاش تبقى القضية حية خلي بالكم الكلام ده تبقى قضية حية موجودة على الساحة يجي واحد باء علماني والمرأة مظلومة ورئة معطلة وشيق مهملة والزوج سجان قاهر والبيت سجن مؤبد والامومة تكاثر حيواني ويلتقط هذا الكلام الخبيث علمانية خبيثة فتكرر مثل هذا الكلام فيقى راجل الشيخ زيحالاتكين مهزوم نفسيا يقول لا والله والله اذا الاسلام حلو اوه والله اذا الاسلام كرم المرأة خالص ويبدأ الرد يخرج ردا هزيلا مريضا من منطلق أن المرأة بالفعل قد ظلمت في بلاد المسلمين وأن الإسلام متهم في قفص اتهام ويحتاج إلى محام أمين ليتبنى قضيته خلل هزيمة نفسية خطيرة حتى عند من يردون لا تجد ردا باستعلاء المؤمنين لا تجد ردا من خلال قول رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المجرمين الله غني عن الخلق برجالهم ونسائهم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ولو فتشت وبحث والله لن تجد اثرا لما يسمى بقضية للمرأة في بلاد المسلمين اطلاق هؤلاء المجرمون يعلمون علما اليقين ان المرأة ما كرمت الا في دين سيد العالمين وهذا هو عنصرنا الثالث باجاز تكريم الاسلام للمرأة التقت بمرأة في المجر في المجر عند غطبة جمعة في العاصمة بودابست والاخوة مؤقرين قاعة عشان نخطب في جمعة عشان تعرفوا إن انت, هنا ان انت هنا برضو في نعمة نسأل الله ان يحفظ علينا مساجدنا فالاخوة بيستأجروا القاعة عشان اخطب الجمعة استأجروا القاعة والقاعة دي قاعة عادية للدراسة مش للصلاة ملصقة الى جوارها حديقة حديقة عامة فأنا في طريقي إلى القاعة لإلخاء خطبة الجمعة رأيت امرأة تجاوزت السبعين من عمرها تقريبا تلعب كلبا وهذا أمر عادي جدا في بلاد أوروبا أو في الشرق أو في الغرب أمر عادي يعني لا تجد امرأة تمشي بدون كلب سألت على إحصائية الكلاب في المجر قلت اخوانا المجر فاكم كلب قالوا 13 مليون كلب وعدد السكان 11 مليون نسمة أي والله يعني هذه معلومات ليست للدعابة 13 مليون كلب و11 مليون نسمة يعني لا يخلو بيت من كل ما تأولوش الكلام يا اخوانا. لا تستعملوا طاغوت المجاز المهم امر عادي خطبت الجمعة واجبت على أسئلة الإخوة وجلست معهم على الطعام ما مكثت ما يزيده على خمس ساعات تقريبا وحينما خرجت رأيت المرأة لازالت تلاعب كلبها فالأخ اللي مترجم معي لأن اللغة المجرية لغة خاصة كده. ما لاش أصل يعني لانجليز ولا فرنسا ولا شيء فالأخ المترجم معي من الأردن من طلاب شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله قلت له تعالى فلان قال ايه خير يا شيخ قلت له عاوز اكلم الست دي قال خلينا في حال ما شيء قلت له يا شيخ نعمل شغل زي بتوعي خلنا بتوعي التبليغ ندخل. نعمل شغل فدخلنا حقيقة المرأة سعدت جدا بزينا كذا زي البتاعنا ذا الحمد لله لا نغيره أبدا في السفر فسعدت به جدا وهي اللي سألت عن الزي وانتم مين قلنا جميل هذه بداية طيبة يلا سألها ولا الشيخ بيقول لك تبقى لك كم ساعة بتلعب الكلب أول سؤال بقى كم ساعة بتلعب الكلب فذكرت حوالي سبع ساعات تقريبا تخيل سبع ساعات للكلب لتلاعب المرأة كلبها سبع ساعات قلت طيب اسالها السؤال الثاني شيخ ليه عشان عيش. فقلت له ما جو... لم تجب الشيخ انت ليه قالت عشان عايش. قلت له اسألها مرة. انت ليه قالت عشان عايش. قلت له الله قال لها الشيخ الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار. ما فيش حاجة تغيرت الليل الليل والنهر نهر والجحش والحمار حمار فيش حاجة تغيرت انت عايشة ليه ايه الهدف ففهمت قالت من اجل ان الاعب الكلب وان استمتع بجمال الطبيعة تصور هذه الغاية التي تعيش من اجلها امرأة ليس هذا هو المراد انما المراد هو قلت لها اين اولادك قالت ترك البيت من سنوات بعيدة ستاشرة سنة هم خرجوا سابوا البيت طيب ألا يأتي الأولاد لزيارتك والاطمئنان عليك قالت في كل عام مرة في احتفالات اعياد الميلاد عندك الأولاد يقول الأم مرة للأم خلي بالك من الكلام ومغزاء يقولها مرة كل سنة في احتفالات اعياد الميلاد طيب السنة دي ها. قالت والله كان عندهم شغل واتصلوا بالتليفون بس بركولي قلت يا سلام قلت الأخ شفت بقى شفت المرأة هنا وشفت المرأة عندنا في بلاد المسلمين انظر إلى مكانة الأم في بلاد المسلمين وفي كتاب رب العالمين وفي كلام سيد النبيين وعند المؤمنين الصادقين أتمنى من صويحبات المؤتمر أن يقرأنا شيئا عن الإسلام فأنا واثق تماما أنهن لا يعرفن شيئا عن الإسلام ويرددنا كلمات خبيثة كالببغاوات العجماء امراة لا ياتيها اولادها في العام الا مرة امراة اخرى في امريكا جعلني الله سببا لاسلامها بكلمات قليلة جدا وسميتها وكنيتها واخترت لها اخا من اخواننا فتزوجها وكنيتها بام عمر وام عمر دي سبحان الله طلعت اصيلة بعد يوم من الزواج قالت لزوجها البخيل ما تعزم الشيخ يتغدى عندنا ها الشيخ يحبه المسائل دي جد. مسائل العزوماد دي المشيخ يحبوه. فيها اك. فذهب. وسبحان الله العظيم جلست المرأة من وراء حجاب والله. لتس وانا اجلس الى جوار زوجها فقلت لها يا ام عمر انا سعيد باسلامك وكنت اود ان اتعرف على مشاعرك تجاه الاسلام فقالت لي المرأة كلاما اتمنى من كل قلبي لو سمعته كل مسلمة في بلاد المسلمين قالت لي ام عمر الامريكية الاصل يا شيخ محمد والله لقد تمنيت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل مرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها ولقد رأيت بعيني الذين لا مأوى لهم ولا بيوت ولا منازل من الرجال والنساء فأرجو أن لا تنخدعوا بما يقال في الشرق والغرب المرأة هنالك ورب الكعبة مهانة رخيصة مبتذلة لكن المرأة في الإسلام مكرمة معززة ما أمرها الإسلام بالحجاب وحرم عليها الخلوة بالرجال الأجانب وحرم عليها الاختلاط. إلى آخر ذلك إلا لأنها ذرة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يرزقه الله بجوهرة أو بذرة، ثم يلقي بها في أي مكان إنما سيبحث عن أأمن مكان في البيت كله ليحتفظ فيه بهذه الضرة الغالية والجوهرة الثمينة فأنت أيها الأخت مسلمة أنت لؤلؤتنا المكنونة وجوهرتنا الغالية وضرتنا المصونة أنت أم أنت زوجة أنت بنت أنت أخت أنت عم أنت خالة وإن كانوا يزعمون بأنك نصف المجتمع فأنا أقول بل أنت مجتمع بأسره إن كنت تشكلين إن كنت تشكلين نصف المجتمع فلا شك أنك تقدمين للمجتمع النصف الآخر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطنع وياكم فوق الأرض وتحت الأرض وام العرض ويا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com